الصوتية السادسة من كتاب إدارة التوحش المبحث الخامس، الخاتمة هل توجد حلول أخرى أيسر من ذلك الحل؟ قد يتساءل البعض هل توجد حلول أخرى أيسر من ذلك الحل الصعب وأحقن للدماء؟ وقد يطرح البعض شبهات حول ذلك الحل كذلك وفي تلك الخاتمة الهامة سنناقش ذلك بداية أود الإشارة إلى ملاحظة هامة وهي أنه لا توجد طريقة فاسدة أو شبهة واهية إلا ومجرد تصورها في الذهن كاف لتبين فسادها دون الحاجة للنظر إلى الدليل إلا أن الأصل متابعة الدليل الشرعي يطرح البعض حلولا سلمية كالانتخابات والاقتصار على الدعوة السلمية ويطرح الأكثر عقلا حلولا تستخدم القوة من خلال ضربة خاطفة سريعة تنهي كل شيء في وقت قصير دون إراقة الكثير من الدماء وتلك الضربة تتم على ضربين تبعاً لمنهجية القائم عليها وطريقة تفكيره فيطرح البعض ضربة سريعة عن طريق انقلاب عسكري ويطرح آخرون ضربة تتم بعد اعداد سري لا يعلم به أحد وهو في حقيقته لا إعداد لأن الذي لا يعلم به أحد هو اللاشيء ويطرح البعض الضربة الخاطفة عن طريق تربية طويلة سلمية تتم تحت أعين الطواغيت يتم خلالها تكوين المؤسسات الإسلامية السياسية والاقتصادية والعلمية الشرعية والتقنية إلى آخره ثم بعد ذلك تتم الضربة الخاطفة من خلال هذه المؤسسات ويطرح بعض الرقعاء أن يقوم بالضربة أبناؤنا وليس نحن ولا أدري كيف سيقاتل الأبناء وهذا حال الآباء القصد ابتداء علينا أن نعلم أن النصر الكبير الضخم مجموعة من سلسلة انتصارات صغيرة ولا يمكن أن يقع شيء في مجال النصر والهزيمة بصورة طفرة مفاجئة تباغت المنتصر أو المهزوم إذ الطفرة التي لا مقدمة لها لوجود لها إلا في عقول مشايخنا وقادتنا فقط فإنهم يحملون في كل ما يقولون ويرتبون لضربة يحضر لها تحضيرا تاما وكاملا بعيدا عن أعين الخصوم وبهذه الضربة المفاجئة المباغتة نقضي فيها على الخصوم وبها نتجنب الكثير من الدماء التي تراق والأرواح التي تزهق ومشايخنا يدندنون على هذه الفكرة كثيرا وعلى ضوئها يتراجعون عن الصراع تحت شعارات التربية والإعداد وهذه الفكرة تجد صدا وقبولا في النفوس لأنها جميلة جدا ورائعة جدا ووردية جدا وهي مع ذلك كله هشة جدا جدا أما أنها جميلة ووردية فكيف لا تكون كذلك وهي تقدم للإسلاميين النصر والعزة والسؤدد على طبق من ورد؟ ثم كيف لا تكون وردية وهي من صنع أوهام الحالمين؟ والحلم عندما يختلط في ذهن المرء مع الحقيقة فإنه لا يناقش مناقشة العقلاء والأذكياء إننا نحلم بترتيب رفيع جدا لشوكة التمكين دون المرور بشوكة النكاية وهي الشوكة التي يقع فيها ان تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون ويقع فيها يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا مع عدم إمكانية حدوثه فإنه يفرز ولا شك فقها أعوج وأحكاما فاسدة وما هذا الفقه الذي نسمعه من مشايخنا من جواز التعددية السياسية وجواز التداول على السلطة وعدم جواز الجهاد الهجومي وجواز تولي الكفار المناصب السياسية والعسكرية والقضائية في الدولة الإسلامية إلا بسبب هذا الحلم الفاسد الناشئ عن تخمة مردها خلط الأفكار غير المتجانسة وتفسير هذا أن واقعنا بسبب عوامل البناء الشيطاني فيه قد امتلأت جوانبه بالشرور وأصابت الأمل الإسلامي بالإحباط فحين يأتي الشيخ ليعالج هذا الواقع بهذه التركيبة بأحكام فقهية فإن هذه المعالجة وعلى ضوء هذا الواقع ستجعله يتنازل عن كثير من تشديدات السلف كما يسميها، إلى ميوعات الخلف، اعتدالهم كما يسميها، وهذا لأنه تم له التمكين دون تحضير أرضية التمكين بما يناسبها، وهذا التحضير لا يقع إلا من خلال شوكة النكاية، هذا مع تقدير أن حركة التغيير الجذري التي نقصد وبطريقتها السننية التي أوضحناها يصعب التنبؤ والتحكم بنتائجها المرحلية، لأنها حركة تشترك فيها كل عناصر الوجود، وهي من أعقد ما يجابه الإنسان في حياته وأنها من أصعب وأعصي ما يعتري البشر في حركة حياتهم فحركة التغيير هي حركة تختلط فيها الحياة بأسرها وتتقاطع بدايتها حتى يخيل للمرء أنه في دوامة من الأمواج لا يحسن تمييزها او الفصل بينها وهي بحق كذلك فألوان الطيف متداخلة مع أنها متباينة فكيف لعقولنا القاصرة أن تدرك كل شيء وتتوثق من النتائج المرحلية فالمسلم لا يعلم الغيب لكن إن قدر لبعضنا أن يعيش ويرى الثمرة النهائية وهي تسقط على أصحاب الفضل الإلهي سيدرك أنه ما من حركة قام بها أهل التوحيد والجهاد إلا وكانت لبنة في البناء النهائي ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فما علينا فقط إلا التزام الأوامر الشرعية آخذين بالأسباب المشروعة ما استطعنا وننتظر وعد الله بالنصر والتمكين ما دمنا ثابتين لم نبدل قد يقول قائل سنطبق طريقتك السابقة مع الحل المطروح في الدراسة فنقلب الأمر عليك أي أن هذا الحل عند تصوره في الذهن يثبت فشله أقول أولاً لقد قلت أنه بالإضافة إلى أن الحلول الأخرى يكفي تصورها في الذهن كما سنفصل أكثر ليحكم العقل على فسادها إلا أنها أيضا في الأصل تخالف الأوامر الشرعية في كثير من تفاصيلها بينما الحل الجهادي المثالي لم يستطع أحد طرح دليل شرعي يستحق النظر والتوقف لنقضه خاصة أننا لا نقول إنه حل من الحلول بل نقول إنه فريضة شرعية هذا وثانيا التجارب التاريخية والمعاصرة للمسلمين وغير المسلمين وذلك لأن كلمة دولة لفظ كوني وكل الدول حتى الديمقراطية قامت بعد بحور من الدماء تثبت نجاح هذا الحل الذي طرحناه بل إن كل مرحلة لهذا الحل تسلم للأخرى طبقا لحالات مماثلة تاريخية بل ومعاصرة فهو ليس استنتاجا ذهنيا ابتداءا وأي إخفاق في حالة سابقة راجع لخلل في الأخذ بالأسباب الكونية والشرعية مما أدى لتخل في هذه الحالة ولا يرجع الأمر لخلل في الحل نفسه الذي هو فريضة شرعية أيضا كما قلنا أغلب الحركات الإسلامية تستبعد ذلك الحل لأنه شاق ولا يقدر على اتخاذ القرار باتباعه في بدايته إلا قلة وهم لا يعترفون بذلك فيتعللون بحجج ما أنزل الله بها من سلطان أو يرفعون شعارات خادعة وكان يجدر بهذه الحركات ألا تجمع بين كذب وهزيمة فلو صدقوا مع أنفسهم لقالوا إن الطريق طويل والأشواك كثيرة والجمر لا تستطيع أرجلنا تحمله لذلك فأزمتنا أزمة صدق في أصلها للأسف وجدت من أحد المتخصصين في الدراسات السياسية والذي انتقل أثناء فتنة التسعينات في مصر إلى جانب التيار السلمي مقالا يعيب فيه على حركات الجهاد دعوتها إلى عسكرة الحركة الإسلامية لأن الحركة الإسلامية في مجملها في نظره حركة دعوية قلت وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ ألم يعسكرهم بأبي هو وأمي؟ من أعلم منه بالسنة الشرعية والكونية كيف لا والله سبحانه وتعالى يأمره؟ كما جاء في الحديث القدسي في صحيح المسلم قاتل بمن أطاعك من عصاك إن الدعاة بالمعنى المصطلحي اليوم كانوا معروفين بالاسم كمصعب ومعاذ والقراء رضي الله عنهم أجمعين ولكن أغلب الأصحاب كانوا مجاهدين بل حتى الدعاة كانوا مجاهدين شهداء ومع كون أكثر الأصحاب كانوا مجاهدين إلا أننا يمكننا أن نطلق عليهم خير الدعاة إلى الله على اعتبار أن جهاد الطلب هو سبيل نشر الدعوة للأقوام من خلفنا بحرية وفاعلية وجهاد الدفع هو سبيل تحرير الدعوة لبني قومنا ممن يحتلنا من الكفار أو المرتدين وما يقومون به من التشويش لجعل الدعوة غير فعالة الأثر فيا له من دين يتفق مع السنن الكونية لو فقهناه إن دور الدعوة في مرحلة البدايات هي جذب القلة الممتازة أما استجابة الناس فبعد التمكين وبعد نصر الله والفتح وذلك لأنه إذا أنصت الناس للدعاء دخلت الدعوة إلى قلوبهم ألا ترى أن النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن فلما أنصتوا لم يستجيبوا فقط بل انطلقوا منذرين ودعاء لذلك يقوم الطغاة من خلال شغل الناس عن الإنصاط بجميع أنواع الملهيات حتى لا يستجيبون ولذلك لا تعجب أن أحد الصادقين من الدعاة كان يقول كل ما أبنيه في عام تأتي راقصة فتهدمه بظهورها على التلفاز لذلك ما كان دين الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل يأمرنا بأوامر لا تأتي من ورائها نتائج لذلك أمرنا الشرع بإزالة تلك العوائق والملهيات أولا حتى يسهل استجابة الناس إن مقدار الاستجابة للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم تفوق مقدار الاستجابة لأي إنسان أو داعية من دعاة اليوم فقد كان الرجل الكافر بمجرد أن ينظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام يقول ما هذا بوجه كاذب ويؤمن به وكان عليه الصلاة والسلام مؤيدا بالوحي ينصره ويوجهه ويرد له على كلام وشبهات الكفار بأبلغ ما يكون مما يفهمه المدعوون حيث كان بلغتهم التي يفهمون مدلولاتها جيدا وكان يحارب كفرا يمكن أن يستجب أهله للإيمان سريعا مقارنة ببعض الأفهام الآن فلو قيل لرجل منهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ونظر لصنمه الذي صنع من الحجارة لكان من السهل أن يستجيب ولكن لم يستجب الناس لرسول الله ولم يحصل على كثرة ولكن لما دعاهم مع هؤلاء القلة والسيوف خارج أغمادها استجابوا فما بالنا ونحن ليس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليهم ونحارب فكرا مرتدا يدعي الإسلام فالاستجابة فيه تكاد تكون معدومة أو أديانا وأفكارا كافرة تدعي أن الإسلام يقرها وأنها قمة التطور الفكري المتقدم للإنسانية المعاصرة والعدو يضع بيننا وبين الناس حواجز رهيبة تحول بيننا وبينهم وهذا هو منهاج الملأ الكافر على مر الأزمان فما بالنا نظن أنه يمكن الاستجابة والحصول على كثرة أو المحافظة على القلة في ظل هذه الظروف؟ هؤلاء الذين يقولون الارتقاء عن طريق بناء المؤسسات تحت رعاية الطواغيت نسوا أو تناسوا أن الطواغيت يتناقلون الخبرات فإذا كانوا لا يسمحون بنواب لا قيمة لهم في برلمانات صورية فكيف سيسمحون بمؤسسات الوقوى وأعداد من الشباب داخلها؟ ما الذي يمنع الطاغوت بعد فترة ليفبرك قضية قلب لنظام الحكم؟ أو حتى يتبجح دون حياء ويسميها جمع تبرعات لفلسطين والشيشان ويترك باقي الأرقام العددية التي لا قيمة لها بغير فكر ومنهج عملي قتالي لتتلقفها ملهيات الحياة ليأتي الجيل الذي بعدهم يبدأ من جديد ويدور في نفس الحلقة المفرغة لا قدوة له في الجهاد ليجاهد كما يحلم البعض هذا إذا كان سيرثهم جيل ملتزم أصلا لذلك عندما تستمع إلى هؤلاء عن توقيت إعلانهم للجهاد تسمع الأعجيب لأنهم يخططون لبدء القتال في مرحلة يمتنع وجودها قدراً بدون قتال يسبقها وهم إن كانوا يدركون ذلك فهذا دليل على سوء الطوية واستمراء القعود لأنهم يدركون أنه لن يأتي اليوم الذي سيجاهدون فيه هذه الحلول تطرح للمحافظة على مكاسب هزيلة كبقاء مؤسسة خيرية تحت رعاية طاغوت أو ليهنأ بضعة آلاف من الملتزمين في التزام هادئ دون منغصات ومشاكل وبلاء هذه الحلول محصلتها إخماد جذوة الحماس والشعلة الإيمانية المتقدة في القلوب المسلمة هذه الأيام وهي فرصتنا التي قد لا تتكرر ظروفها المهيئة إلا بعد زمن طويل وحينها سيخوضها جيل آخر بنفس المسيرة التي تحدثنا عنها مع مفارقة أنهم سيوجهون لنا اللعنات على ما ضيعنا من العمل هذه فرصتنا التي إذا ضيعناها سيضيع أجيال من المسلمين في حمأة التحاكم للمحاكم القانونية الطاغوتية والغرق في الشهوات المتلفزة وباقي شهوات الحياة التي يسر الطغاة سبلها للكبير والصغير ولعله يختم لأغلبهم بالموت على فسق مغلظ أو كفر مغلظ بغض النظر عن أحكام الدنيا في حين لو هلكت الأمة عن آخرها في هذه الحرب فهم شهداء كأصحاب الأخدود وذلك إحدى الحسنيين ولا شك وكما قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله لو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهب، لكان أهوى من أن ينصب في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الطغاة يخططون ويتآمرون للاستمرار في إذلال ونهب الأمة وإخماد الجهاد وشراء الشباب والحركات لذلك علينا جر الجميع إلى المعركة ليحيا من حي على بينا ويهلك من يهلك على بينا علينا أن نجر الجميع الحركات والشعوب والأحزاب إلى المعركة ونقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع وبتكتل مجموعاتنا وحسن تظيم وتنسيق انتشار مجموعاتنا وتولي بعضنا لبعض ونصرة بعضنا لبعض من أقصى الأرض إلى مشرقها وبتفرق أعدائنا وتفرق مصالحهم وغاياتهم سنكون نحن القوة الوحيدة بإذن الله التي تستطيع أن تفرض حكم الشريعة وتأخذ حقها وحقوق البشرية التي يتلاعب بها طواغيت الكفر والردة فعلينا أن نحرق الأرض تحت أقدام الطغاء فلا يطيب لهم بالعيش إلا بالتوحيد وإنصاف المظلومين أو نهلك دون ذلك إن الذين أتعبتهم رقابهم وهم ينظرون إلى حضارة الشيطان المعاصرة تصوروا لهم أذهانهم العليلة أن دولة الإسلام المنتظرة هي دولة ممثلة في الأمم المتحدة وتتعايش وتتبادل المصالح مع جيرانها والحقيقة أن دولة الإسلام تقوم على أنقاض كل ذلك ونحن بفضل الله أعلم بالسنن الشرعية والكونية ونأمل أن يتغمدنا الله برحمته ويكلأنا برعايته حتى نبلغ آمالنا التي هي وعد حق وصدق إنها الوعود الإلهية ان أخطأت بعضنا فهي واقعة لا شك في من ثبت على الطريق وواصل المسير ولم تضعفه الأيام والشهور بل ازداد ثباتا ويقينا وما شدة الصعوبات إلا دليل على صواب الطريق الانقلاب العسكري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 وقد يقيم دولة للقائمين عليه كأفراد، لكن يصعب استمرار هذه الدولة على صورة إسلامية متكاملة، إلا إذا كان هذا الحل جزءاً من خطط وأعمال الحل السنني المتكامل الذي طرحه البحث، فقد كانت حركة أبي فيروز الديلمي رضي الله عنه جزءاً من حركة الجماعة المسلمة، ولم تكن عماد التحرك لها. يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عندما ينتهي كلامه سأخبرك، يقول، إن الذين ينتظرون من حفنة من الضباط أن يقيموا لهم دين الله في الأرض وهم يصدرون الأوامر للناس عن طريق البيان الأول في الإذاعة بعد معركة لا آلام ولا معاناة فيها تسبقها مراحل من السرية والمداهنة وكتم الحق هؤلاء يظنون أن إقامة المجتمعات وتغيير النفوس والأشخاص والقلوب وبناء الأرواح وصقلها يتم بهذه السهولة وبهذا الرخص من التضحية إن نصر الله لا يتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة المحنة قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب؟ فالذين ينتظرون أن يتنزل النصر عليهم وراء مكاتبهم وهم جالسون على مقاعدهم هؤلاء لا يدركون سنة الله في المجتمعات ولا قانونه في الدعوات قال لي أحد الدعاء لقد مكثت في مكتب سنتين مع موظف آخر لم يعرف اتجاهي خلالها فقلت إذن لم تتكلم خلال السنتين كلمة واحدة عن الحق الذي تحمله بين جوانحك ترى لو فعل الصحابة كما يفعل كثير من الدعاة السريين اليوم هل تظنون أن الإسلام خرج من حدود مكة؟ لو سكت بلال وراوغ ياسر وسمية واستسلم ظاهرا عثمان بن مضعون وقبل أبو بكر بشرط ابن الدغنة الذي أجار أبا بكر ألا يرفع صوته في القرآن لأن صوته مؤثر بابناء الحي من قريش أقول لو سكت هؤلاء أمام طغيان الجاهلية وجبروتها فإن الإسلام لا يمكن أن يخرج من بطحاء مكة ولا يتجاوز الحروراء إن إصبع بلال التي تشير إلى السماء وهو تحت العذاب الشديد مرددا أحد أحد لهو زلزلة للكفر من أعماقه وهز لشجرة الجاهلية من جذورها إن صوت العقل يقول لبلال اخدع أمية بن خلف وقل له أنا على دين الله والعزى وفي الليل تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم قائدك الحقيقي ووليك ورائدك وقل له لقد ضحكت على أمي وخدعته، فحسبني معه وتركني وشأني، ولكن الدعوات لا تنتصر بهذه الكياسة والسياسة، إنها تنكس وتتحطم إذا لم تجد من يغذيها بالدماء ويبنيها بالجماجم والأشلاء إن الصبر الطويل على ظلم الجاهلية، وكبت الأنفاس الحارة من أن تخرج من الأعماق، والزفرات من أن تفرج عن الصدور، أقول إن الصبر الطويل قد يظنه البعض مفيدا للدعوات ولا يعلمون أنه قاتل للنفوس خاصة إذا صاحبه هلع شديد وحذر بالغ يصل إلى حد الهوس وجبن خالع يؤدي إلى الموت البطيء التدريجي إن الغيرة قد تكبت أولا ثم تذوي ثم تضمحل ثم تموت فإذا ماتت تحول الإنسان إلى جثة هامدة لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا أو كما جاء في الحديث إنه لم يتمعر أي يحمر وجهه يوما غضبا لله يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم ان الصبر الطويل على الكفر وأنت غارق في سريتك القاتلة يؤدي إلى الاستئناس يوميا بالجاهلية الطاغية وأخيرا يؤدي إلى الألفة التي تمسخ الفطرة وتعكس النظرة السرية في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها وقت قصير سرعان ما تجاوزته إلى الإعلان والسرية والحذر لا بد منهما مع النفر قال الله تعالى خذوا حذركم فانفروا ليس السرية والحذر الذان يؤديان إلى الشلل والجزع والموت كذلك إن المعركة والجهاد في سبيل الله هي التي تفرز القيادات وتبرز الرجال من خلال التضحيات انقدر أبي بكر بين المسلمين بحيث كان انتخابه بشبه إجماع لم يأتي مصادفة ولا اعتباط إنما أبرزت أبا بكر الأحداث وميزته التضحيات ورفعته المواقف والمحن والملمات ولذا قال عمر يوم تبوك بعد ان جاء بنصف ماله ورأى أن أبا بكر جاء بماله كله وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله وعندها قال عمر متى سابقت أنا وأبو بكر في مسألة إلا سبقني أبو بكر ولم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية ولا للاشتراك في قائمة مرشحين لأن قدره قد برز أثناء المسيرة وعلى طول الطريق فلم يعد بحاجة إلى شراء الضمائر بالأموال ولا إلى تضليل النفوس ببريق الإعلام وتلميع الأعمال وقانون التدافع هو التفسير الإسلامي للتأريخ والأحداث وسواء تحركت الجاهلية أم لم تتحرك فلابد للإسلام أن ينطلق بحركته الذاتية التي لا بد منها لقانون التدافع قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إن المجتمعات الراكدة كالماء الراكد لا يطفو عليه إلا العفن والتحالب والأشنات فقيادة المجتمعات الراقية التي لا تتحرك للقتال تطفو متعفنة فاسدة وأما المجتمع المجاهد فإنه كالماء المتحرك والنهر الجاري يأبى أن يحمل العفن أو يطفو على وجهه الخبث ولابد أن تأتي القيادة من خلال المعركة الطويلة والجراح العميقة وإلا فالبلاد تضيع ولن يزيد الأمر إلا سوءا ولا تزيد مصائب الشعب إلا عمقا لابد للقيادات الحقيقية أن تدفع الأثمان وتتجرع الغصص وتتحمل الجراحات وتبذل التضحيات وتفقد الأب والأخ وما إلى ذلك حتى تشعر بقيمة المسألة التي تحملها والعقيدة التي تتبناها والأفكار التي ضحت من أجلها وبدون هذا لن تقوم للإسلام قائمة انتهت مقتطفات كلام الشيخ عبد الله عزام رحمه الله مع بعض التعديلات والإضافات ما ينبغي أن نؤكد عليه أن الكلام المنقول هنا لا يعني رفض السرية فنحن نقول أن السرية مأمور بها في الحرب وشؤون المعركة كما ذكرنا في النقل السابق والسرية والحذر لا بد منهما مع النفر قال الله تعالى خذوا حذركم فانفروا ليس السرية والحذر الذان يؤديان إلى الشلل والجزع والموت وبإذن الله سأتناول قضية الانقلاب العسكري والسرية في مقال منفصل عن السنن الكونية في المقالات الملحقة بالدراسة عودة إلى أصحاب نظرية المؤسسات هذا الكلام للشيخ عبد الله عزام رحمه الله الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب يشير كذلك إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم يعملون بأحكام المرحلة المكية وما لهم منها نصيب حيث قلبوا أحكام المرحلة المكية إلى ركون ومداهنة ودعوة للتعايش مع الكافرين في حين أن المرحلة المكية كانت مرحلة صدع بالحق في وجوه الكافرين ومفاصلتهم وإنذارهم بالذبح وتسفيه أحلامهم وآلهتهم والأهم من ذلك كانت مرحلة إعداد مادي صريح بجمع الأنصار المسلحين وتهيئة الأمر لذلك حتى لو تطلب الأمر ترك الديار والأهل والأموال والمصالح المزعومة فهم قد علموا أن القتال والجهاد يأتي بالأموال والأراضي والمساجد ومعها تلك المصالح أما التمسك بتلك المصالح على حساب الجهاد والركون إليها فهو أكبر عائق عن الجهاد وهو الطريق لضياع تلك المصالح بعد ذلك بدون أي نكاية في أعداء الله والقوم يسمون هذه المصالح مكتسبات الدعوة أو العمل الممكن ويزهدون في مطلق الأمر بالاستعداد لترك الأموال والديار فهي عندهم تدخل أيضا في المصالح المرعية ويعطلون الصدع بالحق كاملا ويعطلون العمل على جمع الأنصار المسلحين مدعين أن قول الحق كاملاً وجمع الأنصار المسلحين سيقضي على مكتسبات الدعوة فماذا أبقوا للمرحلة المكية بعد ذلك؟ وكيف ينسبون ذلك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة؟ وهؤلاء كلما تحصل لهم جزء من المصالح المكتسبة يأتي الطاغوت بجنده كل عشرة أو خمسة عشر سنة فيحصد بدون عناء تلك المكتسبات متبعاً سياسته المعروفة سياسة خلع الأنياب تاركاً هذه الجماعات تدور في حلقة مفرغة سوداء مظلمة لتبدأ من نقطة البداية من جديد واحيانا من خلف نقطة البداية وأحياناً لا تستطيع المعاودة ولننظر إلى تونس كمثال والطاغوت يقوم بتلك السياسة سياسة خلع الأنياب سواء خرج عليه من يطلق عليهم لقب المتهورين أو بدون سبب البتة أو بافتعال سبب والأمثلة كثيرة كثيرة في العديد من البلدان ومجموعات الشباب تساق للذبح دون حتى نكاية كبيرة في الطاغوت تجعله يفكر مرات قبل تكرار ذلك وكيف تحدث تلك النكاية والشباب غير مستعد لها بمعيار السنة الكونية التي هي شرعية أيضاً سياسة خلع الأنياب هي سياسة درج عليها الطواغيت وهي جزء من سياسات المواجهة المباشرة التي يتبعها الطواغيت في مواجهة الحركة الإسلامية بكل فصائلها حيث يقوم الطاغوت كل عشرة او خمسة عشر عاماً بحملة على الحركة الإسلامية في بلده بسبب أو بدون سبب أو بافتعال سبب يقتل فيها من يقتل ويسجن فيها من يسجن ويغلق أو يمنع الدعاة عن كثير من المساجد والمنابر الدعوية والخيرية يقصد بها تقليم الأظافر وخلع الأنياب التي نبتت للحركة الإسلامية حتى لا تستخدمها ضده ولما كانت الحركة خلال هذه السنوات مستأنسة أصلاً في أغلب فصائلها فهي تقبل ذلك مستسلمة تحت شعار الابتلاء وهؤلاء يفهمون الابتلاء بمعنى غير الذي يفهمه أهل الإسلام الصحيح ومعناه عندهم أن تسلك الطريق التي أمرك به الشارع فتصل إلى ضد أهدافك ابتلاء لك وحسبنا الله ونعم الوكيل لذلك فالذي يتابع ما يصدر عن القوم يجد مسخا للفطرة وفهما مقلوبا للسنن فتجدهم ينكرون ما يصدر من نفسية الإنسان السوي بما تمليه عليه فطرته ويقره عليه عقله لقد قرأت لأحد رموزهم عن ظاهرة تحيره أن يتكلم عنها بتحسر ألا وهي أنه يرى كثيرا من الشباب الذي يحمل همة عالية وطاقة للعمل في سبيل الله ينصرف إلى الأعمال ذات النفس القصير على حد وصفه فهو يريد من الشباب كما يقول أن يوجه جهاده وقتاله وجهده إلى النضال التنموي والتأني والنفس الطويل لبناء مؤسسات قادرة على مواجهة الكفر كما يزعم لذلك فما أخطأنا عندما قلنا عن هؤلاء الرموز أنهم يعالجون الأمة من الاتجاه الخطأ فهو يريد من الفرد منا أن يخالف فطرته التي فطر عليها ويلغي عقله الذي يقول أن هذه المؤسسات يستحيل أن تنمو في ظل سيطرة الكفر إلا إذا كنا سنبنيها ليرثها الكفر أو كرصيد لدولة الكفر في الأساس هذا إذا كان سيسمح لك الكفر بذلك أصلاً وصدق من قال متى يبلغ البنيان يوماً تماماً إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ولله در الصحابة الذين هم خير من فهم السنن هذا فضلا عن المغالطة بتعريضه بالعمل الجهادي على أنه عمل أصحاب النفس القصير إنه لا يستطيع أن يتصور أن يتعامل مع هؤلاء الشباب وأن ينزل إلى الساحة بينهم ويرشدهم ويعلمهم ويربيهم ويجاهد معهم هو لا يتخيل نفسه خارج مسجده المكيف أو مكتبه تحت المراوح أما أن يعطي درساً داخل مسجد قد تهدم أجزاء من سقفه من جراء القصف أو يهاجر لينشر العلم بين الشعوب المجاهدة فذلك من أبعد الأمور عن تفكيره هو فقط يريد النضال التنموي الاعتراض موجه إلى هذه المؤسسات عندما توضع كبديل عن الأوامر الشرعية الصريحة التي فرط فيها البعض لمشقتها بل للأسف لم تطرح فقط كبديل بل قامت خيانات متعددة من بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية لإيقاف الجهاد في سبيل إقامة هذه المؤسسات ومنهاج أهل التوحيد والجهاد يشمل ويدعو ويحرض على إقامة أي مؤسسة لخدمة الدين طالما لا تشتمل على وسيلة محرمة أو شركية وطالما تم وضع ذلك العمل المؤسسي في ترتيبه طبقا للواجبات الشرعية ووقته تبعا للسنن الكونية نخلص من كل فصول ومباحث الدراسة إلى أن حركات الجهاد السلفية هي المتقدمة عن غيرها في فهمها لدين الله تعالى فهم السنن الشرعية والكونية وهي الأمل إن شاء الله تعالى إلا أن سنة الله تعالى لا تحاب أحداً فحيث حصل الإيمان حصل النصر وحيث تخلف الإيمان الواجب فليس لأحد أن يلوم إلا نفسه والإيمان الواجب في الحالة المخصوصة هنا حالة الذلة التي تعيشها الأمة هو واجب الدفع والمدافع. فإذا قام عباد الله بواجب الدفع والمدافع وشرعوا بالجهاد واستكملت لهم أدواته فلابد أن يقع الوعد الإلهي لأن السبب والأثر في حياة المؤمن لا بد من تلازومها والتلازم مطلق في باب الوعد بخلاف باب الوعيد فالتلازم غير مطلق والنتيجة إذا تخلف الوعد دل لزوما على تخلف الأمر في نفس المكلف وسبحان من كانت سنته الشرعية تتفق مع سنته القدرية وتتناغم مع حركة الكون والحياة في النهاية أكرر التذكير بأمر هام ذكرته من قبل في المقدمة أن هذه الدراسة هي عبارة عن خطوط عريضة وأن بها من تفاصيل إنما ذكرت لأهميتها أو كمثال لشحذ وتنشيط الأذهان بل إن تلك الخطوط العريضة ينقصها الكثير فضلاً عما قد يعتريها من خطأ كعمل بشري لذلك على من هم أهل لاستكمال تلك الدراسة من المتخصصين، العناية بذلك وعلى أهل الواقع من أمراء المجموعات والمناطق تنزيل كامل التفاصيل وتعديل ما في هذه الدراسة بما يناسب واقعهم.